الموافقان لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هما لبنتان من لبنات الحصن العزيز للمجتمع المسلم المتكامل الذي تجتمع قلوب بنيه على رعايه الصالح العام الخاضع لرضى الله, لرضى الله, جل, الخاضع لرضى الله جل وعلا لا رضا الأهواء والشهوات لا رضى الأهواء والشهوات والأنفس التي تألف ما يسخط الله لا ما يرضيه ومن هنا فإن لكل رامق بعين البصيرة أن يقرر حكمه على المجتمعات سلبا وايجابا من خلال ما يشاهده في السلوك العام والأنماط التي تخضع للمعايير الآن في ذكرها والأنماط التي تخضع للمعايير الآن في ذكرها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 واهتماما بالغا لا يقل مستوى عن الاهتمام بالجوانب الصحية والأمنية والمعيشية والحق الذي لا غبار عليه أنه لا خير في مجتمع أفئدة بنيه في التناصح هواء ولا خير في مجتمع آذان ذويه كالأقماع يدخلها النصح مع اليمنى فلا يلبث أن يخرج مع اليسرى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 لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ولكن لا تحبون الناصحين. وقال سبحانه عن شعيب عليه السلام: فتولى عنهم. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟ إن النصح بين المسلمين أفرادا ومجتمعا لا يعد أمارة.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 وباذله والمتسبب فيه ماجورا غير مازور فينبغي للناصح, فينبغي للناصح ان يقوم بالنيه الخالصه لله والا كان نفاقا ورياء كما ينبغي ان ينطلق نصحه من باب المحبه والاشفاق بالاخرين فهو احراء لان يبارك الله فيه ويبلغ المقصود وقد قال الفضيل رحمه الله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 ثم اعلموا يرهاكم الله أنه لا يضر المرء ما يلاقيه ممن يشرقون بالنصح ويتأففون بالتوجيه والإرشاد ويهوشون ويشويشون بادعاء الكمال الزائف الذي يستنكرون بسببه نصح الناصحين بل يعدونه ضربا من ضروب التعيير والتدخل فيما لا يعني ويا لله ويا لله ما اعتذار المرء اذا عدت محاسنه التي يدلي بها ذنوبا وعدوانا ولقد صدق, ولقد صدق من قال ان الحياة في سبيل الله والثبات عليه اشق واصعب من الموت في سبيل الله ان المسلم اذا نظر بعين الصدق والتجرب والانصاف وجعل طلب الحق هو الديدا وجعل طلب الحق هو الديدن لقبل ما يوجه إليه لقبل ما يوجه إليه من نصح ونقد في الحق ولعلم أن الأمة لا تقوم إلا بالتناصح الجاد وبقولها للمصيب اصبت وللمخطئ أخطأت وأن لا يكون للسخط والشنان أو المودة والقرباء تأثير في الميزان وإنما يكون العدل وحده في الغضب والرضا والمودة والعداوة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 قد تكل عن كل عيب، كما أن عين السخط لا تبدي إلا المساوئ وأن المرء قد ينظر بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسن لا ما استقبح وجماع الأمر في هذا وجماع الأمر في هذا عباد الله هو العدل والإنصاف ورحم الله الإمام ابا عبد الله ابن بطة حينما تحدث عن النصح وقبول الصواب من الغير فقال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 ولا تدفعهم عصبيه ولا يجمعهم على الباطل تحزب ولا يلفتهم عن استبانة الحق حد وقد كنا زمانا نعتذر من الجهل فصرنا الان نحتاج الى الاعتذار من العلم نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلاله فصرنا نرضى بالسلامه وليس هذا بعجيب مع انقلاب الاحوال ولا ينكر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 قالها ثلاثا قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه بل المدار على هذا وحده فالواجب على العاقل عباد الله لزوم النصيحة للمسلمين كافه وترك الخيانة لهم وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معا وخير الناس اشدهم مبالغة في النصيحة كما أن خير الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها اخلاصا وضرب الناصح خير من تحيه الشانئ ولا يمنع من التماد في النصح والإكثار فيه عدم القبول من المخالف أو عدم رضاه لأن العبد مأمور بالتماس رضا الله ولو كان بسخط الناس فلقد كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 للراحة والدعه ومؤونة الأذى في الله والمحبة فيه والبغض فيه وهو وإن كان أسلم وهو وإن كان أسلم في العاجلة فهو الهلك في الآجلة فإنه ماذا قطعم الإيمان من لم يحب في الله ويبغض فيه فالعقل كل العقل فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا وصل رحمكم الله على خير البرية وازكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بامر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه